بسم <سؤال> <الفلام> الله الرحمن الرحيم الفاتح من الله لا <الله> اله <الله> <الله> <الحي> <الحي> <القيم> <نزل> عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل <أنزل> دَلَّ النَّاسَ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ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 هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيض فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله قُرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا الباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادِ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 Zuinil nasi hubu shahwat min al nisa' wal bini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 Afihr lana dzunubana, faufir lana dzunubana, waqina adabana. Al-Ṣādirīn wal-Ṣādirīn, wal-Qālitīn wal-Mufrīn, wal-Mufrīn wal-Mustawfirīn bil-Asḥār. Shahid و الْمَلَائِكَةُ وَ أُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا لِّلْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ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 إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 وَمَا عَمِلتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدَّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا تَوَدَّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدٌ بَعِيدٌ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَأُوفٌ بِالعِبَادِ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فاتبعوني يحبكم الله ويعفّر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول قل الله والرسول Fa in tawalou fa in Allah la yuhub al kafirin. Inna Allah astaghfir adama wa Nuh wa al Ibrahim wa al Imran al alamin. Duriya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 وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وإني أعيدها بك وذريةها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبأ حسنا وأنبتها نبأ حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مغيم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يبشرك بيحيا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 يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك وسجدي واركعي مع الواكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك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 وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلو ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول لهكم فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية لربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأمفق فيه فأمفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكماه والأدرص وأحي الموتى بإذن الله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 إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله Amana bila Allah, wajhad bia na muslimun. Rabbana amana bima ansalta, watta'bagh naruwusul, watta'bagh naruwusul. Faktabina ma' al-shahidin, wamakar wamakar Allah,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 Menna betahil, fana jg ala'nat Allah ala al kadibin. Inna hada lahwa al qasas al hafw wa ma min ilain illa Allah. Wa inna Allah lahwa al aziz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 يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم لما تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ فلا تعقلون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 بآمنوا آمنوا, آمنوا بالذين أنزل على الذين آمنوا وجهن النهار وجهن النهار وَكُفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُل إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أي يؤتى أحدٌ مثلما أوتتم أو يحجكم أو يحجكم عدا ربكم قل إن الفضل في يد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَآ أَتَيْتُكُم مِنْ كِتَابِهِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُ النَّبِيِّ قال se referred und di dalam iris saluran Israel, He se refer-lalu saya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 ولآمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم وما انزل على ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ويعقوب والاسباط والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبون من ربهم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 وشهدوا أن الرسول حق وجاؤهم البيانات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قاليدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا واصلحوا فان الله غفور رحيم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 فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ لَنْ تَنَالُوا الْذِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنَ الَّتَائِبَةِ رَاهِنَ حَنِيفُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِهُ ضَعَلِ النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَتَ مُبَارَكَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ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 يوم تبيض وجوهه وتسود وجوهه فأما الذين سودت وجوههم أكفرت بعد إيمانكم أكفرت بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 111-وما الله يريده المال العالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كُنتم خير أمةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتأمنون بالله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 وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء ويقتلون الانبياء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 يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنَالَ اللَّيْلَ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُكَرِّ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُلَاءَكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَيْسَ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ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 وَالدُّعَاءَ عَلَيْنَا انْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَؤُلَاءِ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ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 قلموت بغيظكم قلموت بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسككم حسنة تسوهم وإي تصبكم سيئة يفرحوا بها وإي تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيي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 فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ دَرَجَاتٍ يُخْزُونَ الْأَعْدَاءَ مِنكُمْ من فورهم هذا وَيُدْفَعُونَ بِهِ سَيِّئَاتِ أَعْدَائِكُمْ وَحَاجَّتُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين.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 فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول محمد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 فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ومستكأنوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا رب نغفر لنا ذنوبنا رب نغفر لنا ذنوبنا وإسعافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا و. صرنا على القوم الكافرين، فأتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يا ايها الذين امنوا ان تقعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا رعب بما اشركوا بالله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 ثمّ أنزل عليكم من بعد الغم أمناً نعاسياً غشائفة منكم وطائفةٌ قد أهمّتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليّة يقولون هلنا هل من الأمر؟ من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 إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفَّلَ الله عنهم إن الله غفور حليم.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 ولئن قتلتم في سبيل الله أو ماتتم لمعفورة من الله ورحمة لمعفورة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن ماتتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون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 ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ خَطٍّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِلْمٌ دَالَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسلا من أنفسهم يثنو عليهم آياته يثنو عليهم آياته ويزكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا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 ودار ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه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 Imanu, dan mereka berkata: "Habunallah, dan nikmat Wakiil. Mereka beruntung dengan nikmat Allah, dan tak ada yang dapat mengganggu mereka. Mereka mengikuti kehendak Allah, dan Allah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 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا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 al قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول الا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار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 جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار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 لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا ومن الذين اشركوا ادن كثيرا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 Wahsh teru bhi thmana kili lan fbiak sama yahsh teru. Laa ta'hsaban nalladzina yafrapun bima atau. Yuhubun ayyuhmadu. Yuhubun ayyuhmadu bima laa yafgalu. Fala ta'hsaban nahu bmafazat min al'adab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 والارض ربنا ربنا ما خلقتها ذبا طلا سبحانك فقنا عذاب النار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 ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا أن آمنوا بربكم فأمننا ربنا فأوثر لنا دنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.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 لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخِلَنَّهم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ تَوَابًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ التَّوَابِ لا يَغْرُو نَكَ تَقْلُبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ Mata air kcil, then mewahum jannah, wabiy selmihade. Lakin yang taqwa Rabbu m, leh m jannah. Jannah terjiri, dari di bawahnya alahan, khalidin di dalamnya. Nuzulam dari di Allah,